من عِلِّ الخير مُعتَدٌّ أَفِيمْ عُتُلِّ بعد ذلك زَنِيمْ أن كان ذَمَلُوا وَبَنِينَ إِذَا تُتَلَّى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فضاف عليها ضائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يردوا على حرثكم إن كنتم صارمين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 فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصالهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين